ساعة لا, ت... لا تكون إلا بعد أن يعود الناس إلى قريب من الحياة, من الحياة الأولى والعلم والعلم عند الله لكن نقول كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لمن سأله وما أعددت لها وساعة كل إنسان وفاته فإذا حان الأجل طويت صفحة العمل ولقي الإنسان ربه ولهذا قال العلماء هناك ساعة صغرى وساعة كبرى فالساعة الصغرى وفاته كل أحد فساعة كل مرئ حسب وفاته ولهذا الأخيار المقبورين الأخيار المقبورين المقبورون في قبورهم يقولون ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة والساعة الكبرى التي كنا نتحدث عنها وهي يوم ينفخ إصرافيل في الصور أما ما دون ذلك فإن الإنسان إذا أقبل على الله جل وعلا بقلبه وصارع في الخيرات وسابق في الطاعات كان حريا أن يختم له بخير. وأختم بخبر وقع عندنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتمة الحسنة كان رجل من أهل اليمن يسكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب فكان عندما دخل المسجد يطلب ممن يجده خاليا أن يقرأ عليه من القرآن وربما من بعض الناس منه ويصنع هذا في كل حال يدخل فيها المسجد فدخل في أحد الأعوام عام 1418 وجد رجلا خاليا فأعطاه مصحفا وقال له اقرأ علي من كلام الله وأخذ يستمع مر الذي يقرأ بآيات سجدة فسجد الذي يقرأ وسجد هذا الرجل اليمني ثم إن الذي يقرأ رفع وذلكم اليمني قبضت روحه وهو ساجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خواتيم حسنة نالها الإنسان بعد أن حسنت صلته بالله تبارك وتعالى على أنه ينبغي أن يعلم أنه لا يدري الإنسان لمن مات من المؤمنين ماذا كان حاله القلبي قبل أن يموت فلا يحكم بالظاهر فربما تشهد أو استرجع أو استغفر قبل حلول الأجل بلحظات وهذا شيء مكنون مطوي عنا. إنما يعلمه الله جل وعلا من عباده، والله جل وعلا يقول يوم تبلى السرائر فصدق مع الله وحسن الطوية وصدق السريرة به ينال المرء الخاتمة الحسنة التي يرغبها عند الله تبارك وتعالى، ون ينبغي أن يكون على أن نكون على يقين أن الله جل وعلا ربنا وهو أرحم الراحمين، ولولا رحمة الله جل وعلا لاهلكنا. ولا ينبغي أن يعول على شيء هو أعظم من حسن الظن برب العالمين تبارك اسمه وجل ثناؤه وإني أرى أحدهم يقول